من نطفة إذا تمنى وأن عليه نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد لؤلاء هذا قرأتنا قرأت حفص عادا الأولى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَضْغَا وَالرُّؤْسُ فِيكَ تَهْوَى فغَشَّاهَا مَا غَشَّاءَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى آدِفَتِ الْآذِفَةِ ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه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 والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم ما غوى كان بيقولوا أهل مكة بينسبون الظلال يعني بينسبوا محمد إلى الظلال بيقولوا قذل كان رجال جيد يعني صاحب خلق وكذا وعاقل لكن الحين بل ضل نعم بل غوى عن طريق الحج فالله بيقول بيقسم بالنجم قالوا إن النجم المراد يعني جنس النجوم يعني كل نجم أي نجم حين يهوي أيه يسقط يعني يعني براوح حركته فقال الله يقسم بهذا الشيء والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى يعني بيقسم الله أنه ما ضل ما ضل صاحبكم يعني محمد وما غوى ما غوى عن, عن الطريق وما ينطق عن الهوى ما بينطق يعني ال الكلام ذي بيجيبه ما هو ضلال ولا غواة ما بينطق إلا أشه لا ما ينطق ما عن الهواء ما يتكلم على حسب رقبته هواف لا يتكلم عن النطق حقه ما هو إلا إعبار عن وحي إن هو إلا وحي يوحى أحيان. يعني النطق ما نطق به وما جاء به ما هو إلا وحي يوحى يعني ما هو مثلا يعني أنه حاجزة هذا وهذا كان يقسم بهذا الشيء ترى الحادثه العجيبة هذه عظيمة الحاجزة خليهم يتلف التنظر وتخليهم يعني ايش يرجعوا بالله تاكد قال ما يبلغ وما ينطق عن الهوى قال اذا حتى النطق ما بينطق عن هواه ما بينطق من رغبته ولا ما بينطق الا بشيء ايش يعني الا عن طريق الوحي فلذا قال ان هو الا وحي يوحى ان هو يعني النطق او ما نطق به بعيد على ما نطقه الحين نفهم حين قال ما ينطق ان هو يعني ما نطق به الا وحي يوحى فلذا نستدل على ان ما جاء به النبي فانه يعتبر عن الله ما جاء به وما اتى به عبارة عن كلام من عند الله إن هو إلا وحيها علمه شديد القوة من هذا الوحي؟ من هذا يعلمه؟ قال يعلم بيعلم بيعلم النبي محمد شديد القوة شديد القوة هو القوي يعني زائد في القوة وهو آش جبريل عليه السلام هذا شديد القوة ذو مرة أيضا مرة يعني قال القوة وهو ذو مرة فاستوى، يعني يعني فاستوى أتمرة لأن كان بينزل جبريل عليه السلام على هيئة يعني على هيئة إنسان في صورة إنسان، في صورة إنسان أهل لأن حجم كبير هائل، يعني إيش كان ما بي كان بينزل إلى النبي في صورة إنسان، فقال الله إن أنا أنزل يعني في هذه المرة، قال فاستوى قال على ما هو شديد القوة ذو مرة فاستوى يعني في دا المرات استوى يعني فعلنا ظهر بشكلها هالاش الحقيق فكان قاب يعني وكان إيش ذه فاستوى وهو بالأهوج لا يعني ظهره بالأهوج بعيد عنه حتى يكون مجال كبير إيه قال فقاه وهو بالأهوج ذا فاستوى وهو بالأهوج لا ثم دنا ورجع نزل إليه يعني قرب منه ثم دنا فتدلى يعني فاي يعني دنا من قرب قرب فتدلى اله فكان جاب قوسين او ادنى القاب يعني يعني مقدار قوسين يعني قرب منه الى حد ما بينه وبينه لا حول قوسين يعني يمكن حول متر ونص كذا القوس يعني الذي يرمو به العرب يجيب قاب القوس يعني مقدار ما بين طرفي القوس المسافه ما بين طرفي القوس هذا جاب قوس يعني ما به ما مثل بايه هذا 7 سنتي كذا بيجي يعني يعني حوالي متر ونص يعني مثل قوسن مثل مقدار قوسن فكان قابا قوسين او ادنى يعني كان قريب من النهر لا حد انه حوالي متر ونص أو تقريبا قابا يعني مقدار فكان مقداره قوسين قال اوش او ادنى ولا قرب فاوحى إلى عبده ما اوحى فاوحى هذا الملك إلى عبده إلى عبد الله إلى عبد يعني عبد الله ما أوحى أو بما أمره به الله ما كذب الفؤاد وما رأى يعني النبي بيخبرهم بهذا الأشياء وإن هراني النبي إنه رأى جبريل إن هراعة إبريل حجنا فقال في بيقول إن النبي بيتخيل إن النبي بيتخيل ويجي له أوهام يعني مثل يقولوا بعض المجانين شو بيتخيل إن به واحد راهو فقال الله ما كذب الفؤاد وما راه يعني ما قال ما كذب محمد فرق بين ما قال ما كذب محمد في رؤيا قال ما كذب فؤاده يعني رؤيته صدق ما هي كذب يعني ما رأه هو حق هو واقع ما هم بلا خيال فرق بين ما كذب محمد ولا ما كذب الفؤاد لو قال ما كذب محمد يعني ما كذب في في كلام هن يقول إنه رأى ملك لحن قال ما كذب الفؤاد يعني فؤاد محمد ما كذب يعني ما رأه هو واقع هو حقيقة ما هو إيش ما هو كذب وتهيئات وخيالات يعني هو أخبر المشركين بأنه رأي جدال نعم فيه. فيه. فيه. إذن قال ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد وما رأه أفتوا على ما يرى إن قال بجاد لهم ينابقوه ينكره المراء هو الجدال كثيرا يستعمل في الجدال بالباطل افتمارونه على ما يرى يعني بتجادله وتناقشوا وتبطلوا وما ترضى بشيء قد عاه في عيونه يعني شيء يعني اكيد افتمارونه على ما يرى مش قال يرى ما قال بقى لانه كان مستمرين بهذا يعني في واثر يعني بتتبارونه في اشياء بيراها يعني كان محادثه معه كذا يعني ما بيرضى في اشياء قد بيراها ورايا بعين ها لا لكنه يشدي بيقول إنه رائع حقيقة. رائع بس عدن... إنهم عارفين إلا إنهم بالصدق والأمانة والأخلاق الرفيعة. ما يعني في الصدق ما بلا قالوا بيتخ... بيتخيل. يعني بي يعني يقولوا بيجي للخيالات وكذا يهون. والله كان بيسمى الصادق الأمي. فرجع الحين قال بيناك يقول ما رأيت أنت ما بلا كذا قال لا بيقول الله إنك تراه حقيقة. أفت وماروا نهوب إيه كيف نفس ما روا تجادلو فيه في شيء بيراه يعني المفروض أنك يعني شيء بيراه حقيقة فرع تجادله تنسبه إلى الوهم أو إلى غيره <تصفيق> هو كأنه يعني على أشياء يعني كثيرة ما ولا مرة ولا مرتين أشياء بيراهة وينكروا فقال بتجادله يعني كان مستمر هذا في أشياء بيراهة يعني ماهم لا مرة واحدة حضرت عادثة وانكروا ويجادلوا فيها يعني بيراه أشياء وما بيرضوا قال أفتتجادلونه فيما يرى يبتتتجادلوا في أشياء يراها يعني في أشياء يراها أفتتجادلونه وفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى قال الله ولا قد رآه يعني أقسم أنه قد رآه نزلة أخرى يعني في نزول يعني آخر نزله هو بيقولوا مستر يعني في ذا المرة في ندلة يعني راه يعني هذا أيضا راه على إيش على حقيقته الذي يقولنا رأي يعني ر يعني يبرير على حقيقته ولما فر الب... ما... راه مرة نعم مرة ذي ولا قد راه ندلة أخرى أما يقولنا لكم لأنه كان بيأتي إلى في سورة يعني في سورة آدمي الذي بيقولوا دخيل كربية أو ما منهم كان بيجي وراه الناس يمع وراه إيه ما في البداية فين جاء وحط يعني فين كان جاء مرة وياه بيسأله ما هو الإسلام ما هو الإحسان ما هو الإيمان والناس بيره ما يدرى من الله ورجع يذهب يعني فلك إنه قدراه حقيقة على صورته الحقيقية قال الله ولا قدراه نزلة أخرى يعني يعني في نزلة يعني في في نزلة ثانية نزلة أخرى عند سدرة المنتهى متى هذه قال عند سدرة المنتهى يعني راهن راه الرؤية الأولى، الرؤية الأولى في بداية الواحد، الرؤية الأولى، في بداية الواحد يجي قال راه مرة ثانية في إيش عند سدره المنتهى عند إلى قالوا في السموات السابعة، بالسماء السابعة، قال ولا قد راهه ندلة أخرى عند سدسة المنتهى، المنتهى ذيك في السماء السابعة، فيها سدسة يعني شجرة مثل يقول إيش شجرة قالوا عجيبة. في سدرة السدر, السدر بيسموه الشجرة العنب بيسمى السدر وكان بالشجرة عجيبة قالوا فيها يعني كبيرة هي لحد كثير يعني ما يتخيل واحد في السماء السابعة في عندها قال رأى جبريل يعني على صورة الحقيقية ولا قد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى قال في هذا ال... عند عند هذه الشجرة جنة المأوى يعني هذا في السماء السابعة يوجد جنة الماوى يعني المكان ال ال ال الذي يتنعم فيها الانسان يعني في ارواح المؤمنين يعني جنة الماوى يعني عندما يموت الانسان قروب تنتقل الأرواح الارواح الى جنة الماوى هذا تاوي الارواح اليها ارواح المؤمنين هذه جنة يعني جعلها الله مؤقته لما إيش؟ لما, إيش؟ لما تقوم القيامه عندها جنة الماوى آه. في راي ما هذه يرجع تحصل لأن الله قد قال لأن الظاهر إن الجنة ذي برجعت هي بعد الله الناس فتي في الأرض هي يرجع يدك الجبال دك ويساوي الأرض يجي بيلا فيها لا ترى فيها أي جن ولا أمته ويرجع يمد الأرض واسعها بشكل كبير وإذا الأرض مدت ويلقى وتنطف ويرجع يحولها إلى جنة صارها إيش يعني للمؤمنين وجنها مدة آه قال الله وإذا الأرض مددت وارجت ما فيها تخلت وإن قال قال إيش إيه لكن يعني قال, قال يعني مدى الأرض مدت يعني الأرض ليش؟ مدها بس هو لا مدت هاي حياة الناس جلال رجل رجل جلال. جلال. به به قال إن الأرض نورتها يعني قال ان الأرض نورتها بعدها الصالحين يعني يشتوى حتى في ليش؟ عبارة عن الجنة لا في لا وفي الجنة, في الجنة نفسها قال وبه يعني قال نعم به أدله له ما من اللي هالدليل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 وأشرقت الأرض بنور ربها يعني وانتشر العدل وال والأمان والأه في يعني بنور ربه يعني بهذات الله يعني عدل الله وبلش يسمها أرض قال أشرقت الأرض ما إحنا في الجنة لا تقول كلام عدل ما ما بشيد على الجنة أشرقت الله كلام في الجنة في سياق الجنة جاء بسلا في سورة رعد بعد ما قال وسيق الذين تجوا الجنة ثمراه بعد ما سيقوا إلى الجنة وفتحت أبوابها قال واش ركث الأرض بنور ربها لكن قولوا سدرة المنتهى ما يدلش على أنها فهذا رجل هذه إن إن كنا الأيش الجنة في في الأرض قال إيش؟ لا بد أن السدرة المنتهى هي شجرة وشي كبرت في السماء العليا لعلها بوجود جنة لو في في لا واش لها إذا في جنة قلت بها جنة مش قلنا الجنة ما أوعى. يعني ما هو بلا حد الأرواح فضلت لا لا سار جنة ما ربما من الأرواح يعني ما تتمثل في شيء ثاني ولا من جنة وترى جنة يعني, جنة يعني الظاهر في أشياء وايش ما في أشياء اليوم بالالأرواح وده كده كلام تجنة يعني يفهم منها الأشياء ولا يجي في أشياء ثانية على ما يعني مادقتها ولا لا علم قال قال الله سبحانه وتعالى ولا قدر ان يعني ادلها غير تيه من هذا ولا قدر راها ندره اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى قال إذ يغشى السدره ما يغشى يعني قال ان هي من يعني من يعني من, من الجمال ما يغشاها يعني فيها جمال عجيب وفيها أشياء عجيب عجيبة فالسرهاب يقول يغشى السدرة ما يغشى يعني فأن يعني كأنها أشياء لا توصف ما عد ذكروا ذكر وشو إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا زاغ البصر وما طقاء ماذا زاغ بصر محمد حتى يعني لما يتخيل أشياء بل هي أيش يعني أن النبي قد رأى أشياء حقيقية رأى جبريل عليه السلام حقا ما زاغ البصر وما ضغا وما زاغ البصر يعني انه يعني ما زاغ ما هو انه مساله يتهياله ويتخيل وما ضغا يعني ما بيتعمد يكذب ما زاغ البصر وما ضغا والله يعني ان البصر انه يعني يثبت حقيقه ما ما, ما, ما في خيال كلها الاثنين ما زاغ البصر وما ضغا حين صفه يقيان الى البصر وما ضغا البصر يعني ما تعدى الى غير الى غير الحقيقه ما تجاوز الحقيقه هو ما تجاوز الحقيقة البصل ما رأى إلا أشياء يعني ما يعني, يعني خرج عن الحق خرج عن إلى أشياء أخرى لا. لكن ما البصل وما تغى يعني وما تجاوز ما تجاوز الحقيقة حتى يعني زاد عليها ونحن لا يعني كان ربما الطغيان يجمعنا هالزيادة حين يزيد اسماعيل يزيد على الحق ولا يخرج عن الحق يعني ما مال ما مال ما مال عن الحق هو وبيتجاهل الحق ولا يعني ولا كان ولا تياوزه ولا قدرآ من آيات ربه الكبرى قدرآ بعض آيات ربه الكبرى يعني ما هو بالله هذا الشيء قدرآ أشياء يعني آيات من آيات الله فإذا قال لقدرآ من آيات ربه الكبرى الكبرى افرايتم الله, الله, الله الأ أيج أَلَكُمُ تذَّكَرُوا وَأَلَهُوا الْأُنْثَةِ؟ يعني بيذكر قالها أخبروني ذا الحين بأيش؟ فالآله هذه بتعبدوها هذا والأثنام هذه ما رضيتوا تستجيبون لله ولا للحق وترجعوا إلى عبادة الأثنام ولا, ولا يجي لكم حتى يعني واحد يعني شخص موثوق حتى ما يخبركم شخص موثوق ولا لثقة وصادق ويخبركم ولا تردوث يتفدقوا ولما هذا العيش الأشياء الخرافات والأحجار قال باتعبدوها ولا معكم عليها أي مستند. أفرأيتم الله والعزه هذه يعني كان هناك يعني آلهة كثيرة أصنام كثيرة على علم يعني كل القبيلة كانوا جمعاء له. فقال أفرأيتم الله والعزه ومناس الثالثه الأخرى هذه الثلاث الآلهة ذكرها. علىكم الذكر يعني اخبروني هذا. هذه بيقولونها في الواقع أصل حكاية الأصنام ولا قصة الأصلها يعني أصلها انهم بيقولوا انها صور للملائكة كانها صور للملائكه <تصفيق> ايه دي رسوم صور للملائكة الهه لان بنات الله هؤلاء عندهم الاصنام يعني كانها صور للملائكة وأنهم بنات الله بعضهم انها كانت, كانت في, البداية يعني في يعني صور تماثيل الناس صالحين المرجع بالغوا فيهم حتى جعلهم في هذه الصور هنا قال هذه ال... يعني هذه ثلاثة مثلا هذه الأصنام فرايز يعني أخبروني كيف أنكم يعني كيف أنكم ترضو بهذه الأصنام وجعلوها يعني وتعتقدونها بنات الله وتأجج والله وأنتم ما بترضوا بالبنات لكم لا خير أجمعنا ما إلا أن إلا... أن تدري لكن إذا هي صور الملاكاة وجعلوا هذا يعني منات وجعلوها إلاته الآلهة وقال فقال كيف إنهم يجعلوا هذا آلهة وكيف إنهم يقولونها بنات لله يعني اخطأوا من ناحية كان صنم إله هذا واحد وكان يجعلونه إيش بنت لله ليش ما اكتشفوا مناهم قال ومناهم قال على الثالثة وظل الأخرى وش عادل هذا يعني منات الثالثة يعني غيره والبب ما جاء الأخيرة قد هي الأخيرة في يعني في يعني في الحصول ولا في الوقوع ولا في العبادة هي ما حصلت الله بعد هي الأخيرة يعني ومنات الثالثة الأخرى أناكم الذكر وله الأنثى كيف قال أنتوا يجي لكم الذكور وما وماش الرب وما ربي يكتبون الإناث تقولون هذا بنات الله يعني هذا الآلهة يسموها يجعلوها أسماء يعني يعني صور لملائكة ويعني إناث يعتبرهم إناث الذكر والأنثى وله الأنثى تلك إذن قسمة بيضاء قال ما كذا بي إذن قسمة بيضاء يعني جائرة قسمة جائرة جائرة يعني فيذاج اسفل قسمه يعني مرفوعة تلك إذن قسمة جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم قال ما هي في الواقع ما هي هذا الآلهة هذه بتعبدوها هذا الآلهة كلها نعم كل ما تعبدون ما هي إلا اسمع ما هي شيء يعني ما فيها هالشيء من العلوهية إنهم بيقولون هاب إنها آلها وما معناها آلها أنا دي بتدخلك اشترونها آلها باتقربهم إلى الله لا هو بي يعني أول شيء ليش ما بيرضوا بشيء أذى م أذى ومع الله ويرجعوا ويرضوا أما الشيء أذى هو أذى هو خطأ ما في أي دليل عليه؟ يعتمدوا ولا أيه؟ ولا يرضى يسمعوه؟ قال تلك إذن قال إن هي إلا أسماء مسمى يسموها أنتم وأباءكم. هذا الأصنام وهذه الآلهة اللي بتكلون عليها ما هي فيها شيء من الإلهية إلا الأسم الاسم والاسم هذا ما هو لا من نفوسه هي إلا أيه؟ إن هي يعني ما هي؟ ما هي إلا أسماء مسمى يسموها أنتم وأباءكم؟ ما هي آلهة؟ ما بل لا اسم مع الاسم والاسم هذا هو سميتوا أنتم وأباءكم ما بشيء. ما معكم حتى مستند في هذا التسمية؟ أي سماها بالآلهة؟ بالآلهة نعم، قالوا ما ما بالآلهة. فيها من الألوهية لا للآلهة. إشتيه؟ إشتي يقول قل ما هي إلا هي, هي, هي معها معاد ما وهي إيجار وهي كذا جالس عندهم يعني إنه يقول ما هي يعني ما فيها من صفات الألوهية ما فيها شيء من الألوهية إلا الاسم وأن وهذا الاسم أن تذيه سببته لفقتوه كذا بتنبه. قال إن هي إلا أسماء سميتهمها أنتم آباءكم ما أنزل الله فيهم سلطان ما من عند الله ما بشي معكم إن إنها من عند الله حتى هذا تفهمه لأنهم والنارف بيقولوا أن هذه الأشي هذه الأصنام يتقربهم إلى الله وجعلوا هؤلاء يعني يتقربوا إلى الله قالوا كذب أن الأصنام هذا يعبدوها يتقربهم إلى ربي هم يسموها إله إيه يسموها إله لأنها قالوا أبناء بنات الله ولا أبناء الله. بنات الله قالوا ويتقربوا بها يجي الرب قال اه يقبل منهم فجالوا في حين يقولوا كذا قال ها ما هي شيء ما هي آلهة ولا فيها شيء إلا الاسم هذا والاسم هذا ما بلأنتم أب... ما لها أصل ما بلأنتم أفلقتم ما أنزل الله بها المفروض لو هي من عند الله ان الله يقول لكم حتى تتقربوا إليها ما أنزل الله بها من السلطان ما بشيء من عند الله دليل على هذا الكلام ولا به أي ولا به أي شيء من عند الله ما عند الله بها من سلطان إيه يتبعون إلا الظن كان ما بيتابعون إلا الظن يعني ال ربما هنا بيجي لهم أوهام واللا ظنون بي يعني يلعب عليهم إبليس ويتبعوها قال ما بعمل الله هذا ما مهم أي دليل عليه ماهذا ظاهر إن المراد بالظن هنا الوهم المراد هنا بالظن الوهم بين بين ليش نفسر هنا بالوهم لأنه قال لي يعني لأنه كانه أذن ما بيسفر الذن قلنا في الواقع الإنسان قد يكلف الذن أذيرة أذيرة الحد هو... هنا ما هو ما هو ذن لأنه إذا, إذا... ما يمكن ذن يعني إثقاله يتكا... يعارض يعارض ال... ال... اليقين ولا الحد إذا هو عارض فكده ما عاد اللهم ما عاد سامس الظن وكده... وال... والمعلوم خلافه ما عاد بيشي ظن إذا قبى يقابل حد ما عاد ظن يعني حين جي الله يبين لهم ويجي النبي يبين لهم بطلان كونها الهه ويجيب ادله يعني واضعة ويعني بينه على أن الله واحد وأن ما بشي إلى غيره وهم ما يرضوا الله بهذا إذن ما عد ما يظن هذا في الواقع ما عد ظن ما عد وهم لأنه قد ظهر لهم الحق ما بلبي يتوهموا ولا يدعاه أسفقا اذا قال إن يتبعون إلا الظن يعني ما مهم أي حجة ما محمد أي دليل إلا الظن إلا الضن وما تهوى الأنفس ما بلا مثالة ضن يعني أي أوهام وأهواء نفس هوى نفس يعني لا يرض ما يرضي المتابع محمد طبعا النبي لاني إذا تابعه يعني بيع الزمن بأول هي با مكانة ما يشترونها بس يسكت عند الناس وما عاد يهدي يسلطوا على الناس ولا عاد يهدي يظلموا الناس ولا عاد يأخذ أموال الناس ما يعني بيخرب عليهم حياتهم يعني المجرمين والكبار والزعماء هم يعني يعني قائم بذاته على الظلم وعلى ايش على المساكن فالله بيحرر الايش يعني بيجيب العدل وبيمنع الظلم فلو به الناس ما يعني ما رفضوا اللي معاش لان باخرب عليهم يقولوا مصالحهم فقال اذا ما بيتبعوا الا الظن يعني الوهم وما تهوى الانفس يعني اشوا وهواءهم هواهم او رغباتهم إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولا قد جاءهم من ربهم الهدى يعني قسم الله ان قد جاءهم الهدى والايش يعني أد... يعني الحق رجاهم من الحق ما, ما هو مسألة ان ما ايش ما قدروا التهدى ولا عرف الحق قد جاءهم الهدى يقول الله ان الهدى قد جاءهم يعني انهم قد عرفوه <تصفيق> مع عبد الله توهمات وايش ويعني وعناد واستكبار واتباع الاهواء أم للإنسان ما تمنى فلله الاخره والأولى. قال الحين بل الانسان ما تمنى يعني الذي يريده. قالوا من بعضهم ايش بيقول لي ليش ليش جي النبي هذا ما جي غيره ما جي واحد ثاني من ذولا المشايخ الكبار. قالوا قال لا يعني قال انزل على لو لا نزل هذا, لو لا نزل هذا على رجل على هذا القرآن على رجل من القرية عظيم قالوا ليش ما كان يجي واحد عظيم يوم قني وكذا من من ما ولا منطاي ليش ما يجي زي الفجيرة قالوا يفقارهم يعني وش على كيفهم قال أمل الإنسان ما تمناه قال بل أمل الإنسان ما تمناه هل ما يجي يسوي يسوي يعني هو المتصرف وذي ودعنبو على هذا ولا على هذا وذي اختار لا فلله الآخرة والأولى بل يعني لله الآخرة يعني يعني بعد يوم القيامة وهذي بيرجع يحاجبهم ويحجاجهم ولها الأولاه والمسترفة يفعل ما أراد كيف الترتيب يعني ربما يوم أنا يعني ليس للإنسان ما تمنى يعني حجبي يستنكر ليس الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى في معنى النبي يعني كيف ستون الإنسان الذي يسوي ليس للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى لأن, لأن لله الآخرة ولهذا الشئ الأولى هو المتضبط هو إذن ما للإنسان اختيار ولا له الحق وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني لازم اشتغل حينها يمكن يعارضوا ربي يعني يقولوا لنا النبوات في ذا والله واشتغ اختياراتهم ويعني اي تمنياتهم رغباتهم ويفرضوا على ربي ما ربي هو المتحكم في الدنيا كلها في السماوات والارض ومتحكم بالاخر ما يجهدهم يعني ما لم اي تصرف هو ذا قال الملائكه كم من ملك في السماوات يعني في السما كم كم من ملك يعني كثير من الملائكه ما ما يعني إيه لو يجي يعني, يعني يتوسط يتوسط إن يعني اللي صاحب ذنب ما منه بعد ما منه وساطته إيه ما منه بعد وساطته وقدم من الملائكة هذه هذه بيجعلوها من ذرائش يعني أعلى قال ما من ما من سبب يتوسط أصلاً بغير ر ر الله يعني ما من سبب يتوسط الله إذا ربي راضي وربي راضي قال قال زعل يتوسطوا فيه إذا اجتوا يتوسطوا للمؤمنين يجري يرفعهم من درجة إلى درجة بس. أما أنه يتوسط المجرم لا ما يمكن أحد يتوسط المجرم لأن الله قال لا أحد يتوسط ولا يمكن الوساطة في هذا المكان لكن في الحين يقول أما بالنسبة لأي يعني, يعني رفع الدرجات ما يمكن إذن قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ما في أي شيء إلا من بعد أن يأذن الله لا ربي رضي هذا الأمر نسال السهل في هذا الموضوع يشتين الله والمصرف حتى ما يمكن أحد يطلب من ربي شيء وربي ما يشتين <مؤمن نفسي> الله يقول وكم من ملكم في السماء يشتين يقول لكم هذا ما يشتين أنتو ما لكم أي تصرف حتى الملائكة يعني يعني, يعني يا شابناء الله ما جاءتم يتصرفوا ولا حتى يطلبوا وساطة ما يمكن يتمسطوا إلا إذا ربي بير الله يعني حتى الكلام ما يتجرأوا يتكلموا ولا يتجرأوا يطلبوا الله إذا ربي بيضا عن هذا الطلب، وكان من ملك في السماوات والأرض. بيضا في السماوات ها؟ عن الإذن. يعني ما هو بسألت؟ لا يعني ما ما يعني لو ما بيشي كلام ما بيشي إذن يعني الله إذا عرف إن الله بيسمح بهذا إن الله ما هو بيسمح بهذا إذا درب؟ يعني مثل الحين قلنا بالنسبه للشفاعة للمجرم الله ما هو راضي بهذا وقد قال أما المجرم ما ينفع فيه شفاعة ورايح خلاص ما حد دخل لكن مثل الشفاعة للمؤمنين ولن يعني إن يعني إيش ذكر الشفاعة النبي للمؤمنين وهذه هذا الحين ثبتت فبايمكن يعني يقبل يتكلموا فيها لأن الله قال كان بايقبل نعم ما يعني. يعني إذا قدر ربي قال سهلات في شيء باي باي يقرؤوا أما إذا ما قدر يب الشفاعة يعني إذا ما رضي الحايف ما يمكن ولا يقرؤوا بالكلام يعني بدل على يعني إيش إن إن المتصرف ولا أحد يفعل أي شيء ولا يتجرأ حتى على الكلام ولا على الطلب إلا في شيء الله بايرضاه وشيء يعني قال الله بس هلا باي ايش باي يمكن ما لهم حق ولا يعني ولا, ولا واحد في المليون يقولوا ليش ما يجي ليش إنه ما يجي النبي فلان ولا فلان من الطائف ولا من جي هو الرجل من الطائف ولا من أهل مكة سهل ما بعرف اعبر عنه لأنه يعني لانه يبين أن الله يعني هو الخالق ولا يعني هو إيه؟ حين الله هو الخالق والمتمكن والقادر على كل شيء والمستحق للأهل العبادة موضوع ما موضوع على ما شاء الله ما شاء الله كل شيء الذي بارك ربي الله يغفر لك عارف ان ما تعرفوا بس ولكن ماهم وسهل لما شاء ربك تمام ورجع بالدريب ما كان ثاني وان الله شيء نعم يعني حين يقول الله المجرم ما يمكن يقبل الله فيه شفاعه نهائيا ما يعني ولا يمكن اي واحد ينفعه نهائيا فعرفنا ايش ايش هذا ويقول المؤمن يعني يمكن انه يعني بيقبل الشفاعه في المؤمن فهذا ايضا يعني بيميز يعني بيقولوا بعضها به إطلاقات او مجملات يعني تفهم من او تبين من اماكن ثانيه من ايات ثانيه وكم مما لأتنم إن الذين لا يؤمنون إذن نقطة حين قال إن الحق إن الحق إن الحق إن عبد الباطل يتبعنا اللي الظن ماته هو الأنفس سابر إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون تسمية الأمزة هؤذا قال هذه ما يؤمنوا بالآخرة يعني كأنه يقول الواقع ما هي مسألة قناعة ولا مسألة شبهة ولا مساله يعني اختر اخترت عليهم ولا تردد عليهم لا في الواقع ما بالله مساله انهم تمردوا تمردوا ولا رضوا يعني يؤمنوا بال بالاخره ايمان يعني حتى يكون ايش في قلوبهم حتى انهم ينزجروا يعني لو خاف من الاخره انهم ما تجراوا كانه قال ما بالله يعني كانهم هذا تمردوا بس ما يشتوي له يعني عصوا ربي لان ما ايش ما بيشي قناعه كبيره بالاخره ولا ما به قناعه ما بيجناعة كبيرة قناعه ما يعني ما به قناعه في في فسل لا النبي بده يقول انه زي واحد من بعض ولا ودي والاخره انه باجي زي على ما جابه النبي ان الله ذي يرجع يعاقب يعني من عصاه ويسيب ما نطاعه فيش تيقول لك ما منعهم إلا التمرد يعني والعناد عناد ما رضوا الحق ولو لهم ب... خايبين يعني التمرد والمتمرد تمرد حين يجبوا ما بشيه نيكسوه ولا لهم معهم خوف من ربي إنهم ما تجرأوا إيه يتمردوا عليه ونهم ينزاقوا للحق كأنهم نفهم من هذه الآية ما منعهم إلا أنهم من الحين يتمردوا وما بيبالوا بالاخره لأنهم ما عندهم إيمان فائل ما عدم الإيمان بالاخره بي وفي كثير من الناس يعني إن الإيمان بالاخره في الواقع إشتي إيمان جوي إيمان صادق في القلب حيث أنه يتمثل في الأفعال حتى أنت نفسك الحين المسلمين نحن يعني قد يتصرفاتنا بعضها يعني ما بشيء ما يعني بدلاله كل واد ع عمالك ويه قال أرأيت الذي يكذب بالدين وشو يكذب بالدين عن العقاب سابل من هو فذلك الذي يقوله ملا حبارات عن مسكين هذا ذي بيكذب بالدين يعني هذا ما بيعمل هذه ما بعمل بالدين يعتبره الشارع مكذب للدين اه اذا اجتي ما منعهم اذا لا شبهه ولا, خ... ولا اخترت عليهم الامر ولا معهم اي شيء الا انهم تمردوا واستكبروا وعاندوا هذا من ما... من قاله ايش يعني انهم لا امنوا بالاخرى يعني ما وعاندوا ولا خافوا انهم بايجي ان لهم اقوبة كان قال كذا م. م. م. م. م. م. لأ. م. م. لا هو كيف مرمين يعني صدقي انهم بايجي كذا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 في الواقع ان الانسان بثناسة هذا الامر بثناسة هذا الامر بثناسة يقول لو يستشعر ويدري انه بقى يدخل جهنم حين يفعل ذيه ويعني يستشعر هذا الامر ما مستجر تجرأ عندك دفنينة آية ما مستجنة تمام ها لكن وش يعني دفنينة آية بثنينة آية يعني اخذك امع اخذك وانتها المواري تمام تمام ايشتي يقول لك حين ما بي بالو ما بي بالو يعني ما ماضي ولكن هذا هو ايمان يجب ان يجب ان يجب إيمان قلب ما يجب يعني يعني ان إيمان ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان لا ان بالآخرة ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان ولا, ولا يخافوا يسمواهم تسمية الأنثى يعني دولة في بعض بي... إن هذا أسماء الملائكة اللهات ومناتو يجعلوها أسماء الملائكة وقالوا أنها صور الملائكة وتماثيل الملائكة فلذا يعبدوها <تصفيق> نعم وما لهم به من علم قال لا وما لهم به من علم؟ ما أي مستند على <تصفيق> ما أي شيء يستند إليه على هذا التسميات ايه يتبعون الا الظن ما بلا ظن وقلنا في الواقع الظن هنا يعني على ما بيقولوا لا ما في الواقع وهم الله. هنا المراد بالظن الوهم الله. فلذا قال وان الظن لا يغني من الحق شيئا هنا قلنا ايه ما, ما بلا معناه مساله مساله في الواقع ان الظن يفيد الانسان بعض الحق ميه. يوصل الانسان ميه. الى الحق يعني اي درجه, درجة يفيدك بعض الحق لكن حين يقول الظن لا يغني من الحق شيئا ما بي قالوا هنا إذا معناها لا يغني من الحق يعني كذي يغني معناه يدفع لا يدفع من الحق يعني إذا قبل حق, حق. فهذا ما هو ده ما عاد مأثر في أي تأثير إذا بحق إذا بالشيء يجين وجاله ما عاد هذا الظن ما عاد يمكن يدفع هذا الينه نهائيا ولا شيء ولا ما عاد سافر أصلاً نجي مسبة في الواقع ما يصير كبير ما هو ممكن هو فهذا لا شيء يعني يمكن يدفع شيء من الحق اذا يضمحل الظن في مقابله الحق في مقابله الحق وفي المقاب الثابت وفي مقابله اليقين فما بيأثر ما بيدفع من الحق يغني شيء من هنا لا يدفع قال هنا كلمة يغني ففسرها بمعنى يدفع هنا قال بعضهم فسرها بهذا الحاكم الكبير قال يقال لا يدفع من الحق شيء يعني أكثر العلماء بيحبوا يحافظوا على العبارة لا بعضهم يقول لا يدفع من الحق يعني لا يغني من الحق يعني لا ينفع بدل الحق ومن معنى بدل وبعضهم يقول لا يغني من الحق لكن به آية قال ايه ايش بقول له تفيد يعني إن الأشي الإغناء بمعنى أيه؟ بمعنى ال ال الدفع. <تصفيق> قال قال الله تعالى فهل يصير قالوا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وش يعني مغنون عنا نصيبا؟ <تصفيق> هل انتم مغنون يعني دافعون عنا شيئا من النار؟ مغني يغني معنى يدفع. قال الله فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ أنتم بتدفعوا عنا. ما معنى يغني يأتي معنا يدفع. لا يغني يعني لا ينفع واحيانا يثيم معنا يدفع الآية دل على المعنى إنه يستعمل يغني معنا يدفع حين قال فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار يعني فهل انتم دافعون عنا شيئا من النار مع ما كذا ما سافر انتم من النار فاذا ياتي يغني معنا يدفع بذلك بلاف صبر المعنى اذا فسرناه يغني ان, إن الظن لا يدفع من الحق شيء صبرت الاش ما ومعنى يقول لك ما بيوصلك إلى شيء من الحق الظن الأن الظن يوصلك إلى بعض الحق أحيانا ما يمكن الترحيين بصيره في شريعتنا وما ومعرفتنا بالأحكام الشرعية ما بلناس للاب الظن ما معنى الله الظن وبن... يعني هو بيوصلنا إلى شيء من الحق إذا ما قدوا الحق ونحن مكلفين لله في بعض الأشياء ما نحن مكلفين لله الظن وهو مطلوب وبيوصلنا إلى الحق إذا نظن هو معمول به آه. آه. <تصفيق> آه. هذا المعنى اذا قابل الحقيقه يعني اذا كان فاضم الحقيقه في ما, ما, ما, أي ما, ما, ما ما ينفع ايه ما ينفع صح. نعم اذا هنا هو بيقول لهم ان الله واحد وجل معادل له على قدره الله وعلى أنه واحد وعلى ان هذه وهذه الاشياء ما يعني يبطلها فاذا ما ظن منها اله وظن منها كذا لنا بسوي النبات ينفع ما حد شيء. وعدد ظن على معنى ما بدو معناه لهم إلا بما في الواقع إنهم معناه. بالنسبة لهم سهل إن حتى فهم لأن في الواقع إن هذا في الظاهر الظاهر إنهم قبيسانعوا قبيسانع فلذا قال إن الله قد جاءهم الهدى قد ومبلغ كان ما بيباله بس يعني في الآخرة كان في الواقع ما بلثمرت. وحين يقول ما قال أيه يحدوها واستيقنتها أنفسهم. ها إذا كان معنى الظن هو الله. ما قد ايش قال سهرائي قبل ان تفسير الظن بمعنى الوهم هذا هذا هذا في الواقع اشتاج دليل خروج عن الظاهر وخروج عن الظاهر ليس تفسير الظن اصل الظن هو الاستماله باجح الظن كذا فاحتاج دليل ان المراد ان الوهم فودى والله قال انهم فيه وزن ظن الظن عندنا الظاهر كذا إذن نحن أي أهل الجلم به دليل عنا المراجب هنا إيش؟ يعني وإن كانوا يعبروا بأنهم يبنوا هذا الشيء فالواقع فالواجع محلاوهم <تصفيق> قال الله تعالى قال إذن قال لهما لهم بي من علم إن يستبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء يقول <تصفيق> إذن لا يدفع من الحق شيء يعني لا يدفع شيء عن من الحق وجوا من هنا بيانية يعني وتفيد أي شيء من الحق ما يبدأ يدفع أي شيء من الحقيقة الثابت يعني يقولوا يقين هذا أوها هذا ما يمكن تدفع أي شيء. وحتى بعضهم الحق الحك لا يغني من الحق يعني من العذب لا يدفع من العذاب حتى. مستاق من الآية. نعم. لكن معناه يغني معناه يدفع. الله مسلّم حج بسر يدلك على إنهم قد فهموا وقد وقد بلغتهم الحجج قال فاعرِض عمن تولى يعني, يعني إذا قدم كذا بيجاوم الحد نفاهم. اليقين هذه ثابت بالأدلة والبراهين ولا يرضي ولا معهم أي مستند في ذنب إذا كان كذلك فاعرض بيقول هنا فاعرِض هنا الفاء إذا إذا حذف الشرط وإدل أحيانًا بحذف الشرط أذات الشرط على الشرط ويذكره الجد يعني كان قال بالنفهم يعني إذا كان ذلك فاعرض عنه ما معناه كذا يقول فأعرض عما تولى يعني إذا كان كذلك إنهم مصممين على أن يتبعوا أهوائهم لو صادمت الحق قال فأعرض عما تولى إذا كان ذلك بسماء قلنا فعرض فصيح فأعرض عما إذا كان ذلك كذلك فأعرض عما انتولى عن ذكرنا إذا أعرض عنهم هذول الذي تولوا عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا الذي تولى ما أرد يتبعنا وما أرد في الواقع إلا الحياة الدنيا ما يشتئ إلا مطاعم وأهواء ورغبات ما يشتي أحد نعم ما يراد إلا يعني يعني هت يعني يعني هذي عنده همها الأكبر الحياة الدنيا ما ما بيفكر في الآخرة ولا بيبالغها ذلك مبلغهم من العلم قال هذا الذي بيتفننوا فيه وقدرتهم وتفوقهم وعلمهم الذي بيصير قار في إيش في الحياة الدنيا يعني إنهم بيجي م يعني أحيانًا خبرة ومعرفة بالدنيا أمور الدنيا وصناعة والتجارة وكذا لكن ما هذا كله حدهم ما يمكن يفكروا في المستقبل الذي المفروض يفكروا فيه وفي الاخره ذلك مبلغهم أيش من العلم هذا يعني نتامل هذا المعنى الان في الكفار كيف تفوقوا في الدنيا وعرفوا اسرار في الماده ويعني في هذا العلم في الفيزياء قد وصلوا الى حد كبير ولكن عقولهم تنتهي ما بالنسبه ليش يعني فكروا في المستقبل ما هم, هم الله الدنيا وفي الواقع في ذا توبخ توبخ يعني يقول ما هم الله يأكل واشرب الدنيا هذه باياكلوا واشرب يمتعوا ويموت ما هم الله هكذا على بطن ما هم يعني الحق واحقاق الحق ويعني والمستقبل الاخروي هذه بيرجع يجي ما يعني دي هو بيترتب عليه ما سعاده دائمه ولا سعاده دائمه قال ذلك مبلغهم من الحج ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى يعني كأنك يقول الله خلاص مثل هؤلاء هذه ما رضيوا قد وضح ذلك لما الحجاج وكل شيء خلاص اتركم يعني ما عاد عليك تجي تشرح لهم ما عاد عليك تدعيهم إلى الدين هذا شخص قد آذر الدنيا ما يشتيه ما يشتيت بعد ما يشتيت تبع الحج مثل هذا يقدر ومصمم على اتباع رغبته ما ينفع يبين له النبي الحجج وش الفائدة اعرض عن من تولى وهاي لكن كان النبي بيقول مدري وجاء اهتدا مدري وصبر ويعني ايش يدي يدعي فقال الله ان ربك احنا قلنا لك العرض واحنا عالم احنا اعرف بهؤلاء يعني خلاص قلنا لك هؤلاء ما عد فيهم ايش ما بقى امل فيهم الله ما هم مهتدين. علم الله عدم احتدائهم دا. وما ايش ماذا؟ نعم. إذن قال فاعرض قال ايش فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغه من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. قالوا انها إن ربك تعليل قال فاعرض وهذا قوله ذلك مبلغه من العلم. جملة مأك... يعني معترضها للتأكيد. يعني قال فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. إن ربك هو أعلم بمن ضل. اتركهم ولا تقول ممكن إيه استدى ولا إن رب قال إحنا بنتقول لك وإحنا أعلم وهذا ذلك مبلغهم من العلم يبين حالهم بس يعني إنهم ما هم لا يشتد دنيا مأكدة ما يعني اعتراف بجمله اعترف عنها ولا ما يشتد الدنيا ونحن يقول ما يشتد الدنيا, الدنيا والله أعلم أذيه داري عارفهم بيشتد يعني يمكن إيه ولا لا فلا يعني ليش ما بأمل ولا بأيش ولا رجاء فيه هدايتهم قال إن وقال إيش إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بمن اهتدى. هو داري بالمهتدي هو داري. ما إحنا قايل لك تتركهم من لا وخلاص. ما عف him إيه. ما عاد يمكن اهتدى هؤلاء لين يعني غلبوا الدنيا يعني لا يجلس النبي إيههم ويوضح لهم كل شيء. كيف قال قال لا. يعني قال لو تجي تصطبس السماء عليه ما ماردي. لو تجي تسلم تبسلم إلى السماء وتطلع وذا ما عاد مراضين قال. قالوا هم ما عندهم قال حتى قالوا قالوا ت ابا ايش او ترجع الى السماء قالوا قال قال لا ما احنا راضين لا ما ترجع الى السماء ولا راضين لك لو رقيتن. لو طلعتن لو صعدتن. نؤمن لرجيك حتى ايه حتى تهت حتى كتاب ان كتاب, جالس مطلع السماء كتاب ما هم راضين ما هو نافع بهم نافع يعني خلاص ما هي مسألة يا يا أخي له دليل مقنع فما ينفع ثانية. ما ينفع, إذا به قد ويكفي. فما ينفع دليل أدلة ثانية. هذا يعني ما بلا الهوى خلاص ما عاد ينفع له أدلة وأدلة. فلذا كان يعني تكفي إنه إنه من عند الله عاد يشوف الله ثالثة. ما هو نافع. دول جايهات ما هم راضيين يصدقوا اللهم صل على محمد وعلى اله قال ان ربك هو على من ضل ان سفله وعالم من اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آم أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة اذا قال الله والعالم بالمهتدي وعالم بالضال والمالك لكل شيء في السماوات والأرض هذه الأشياء اللي هي يجزي يعني هو المالك لها والمتحكم فيها ولا ليجله يجزي ايش اذي أعمال صالح الحين المالك للسماوات والارض يعني ما ما هم متمكنين جازي والمتحكم فيها والمصرف فيها ما هم متمكن عاجب اذا قال لك هو المالك لها يعني هو المتولي لها والمصرف فيها وبيعلم بالمقتدي وبيعلم بالضال ليش كل هذا ايش قال ليش قال يجزي الذين ايش يجزي الذين اساءوا اللي. نعم يجزي الذين أحسنوا وجي الذين أساءوا بما عملوا وجي الذين أحسنوا بالحسناء إذا يعني الله الدول متحكم في كل شيء وباجادي ويعني هذا الأشياء يدلنا عنه باجادي إيش أبي أحسن هذه يحسن ويتبع يتبع الله باجادي بالحسناء وجي الذين أساءوا بما عملوا يعني مثل بإيش على عملهم باجادي على عملهم يعني بإيش بعذ بعذاب بعذابهم وجي الذين أحسنوا بالحسنى وهم باجين جزاء الحسن فايج الذين ايش احسنوا بالجزا بالاي ما ولا بالاي ولا ولا بالحاجه الافضل ما هو الجيده بالحاجه يعني بالحاجه الافضل ذا ذا عد صح بنفهم <تصفيق> الذين بما أساءه. يعني <تصفيق> بما عملوا على حسب عملهم <تصفيق> ما هم زيد عليهم، ما هو ظالم لهم لكن العقاب الشديد في جهنم بيستاهل واحد لو ما بلا يعطي مرة واحدة فما هم حاسب لهم الله على حسب عملهم ما يمكن يزيد عليهم العقاب ولكن والمحسنين قال بيجازهم بالحسنة، يعني بالأفضل هو بالأفضل يعني كأن الشيء أفضل نحن من... نعلم نعم وبيت برحين جوه قوله يعني ان الله ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بمن اهتدى وهو المالك لكل شيء ليجزي اذا حينها المتصرف في كل شيء هو العالم بال بال بالمهتدي والعالم بالضال وهو متمكن من ومتمكن من عقاب الضال ومتمكن من من يعني من من ثواب المهتدي اذا هذه الاشياء ليجزيها يعني الله ولا يعني يعني ايش ولا سهله ما يمكن للعاجبة ها تمام انا امل اشتمات عرف ان علم يعني السماء والارض مش محلل ها تمام هاي التعليل تعليل بعض بيقول معناها ان التعليل لشيء محذوف مفهوم من الكلام ان المعنى ان خلق السماوات والأرض الحين نقول لها ما السماوات والأرض يعني هو خلقها وهي له في يجدي ايش خلقها لي يجدي يعني الله خلق الكون ليجي له ايش بيقولي يعني اللي بس للإنسان فإذا يعني إيش إذا نجح ادخلها الجنة وإذا عصى ادخلها النار. لما هو دول التعليل خلق الحين يقول خلق الثمامات والأرض الجلبت الجلائد لي. أديكوا لنا لكم ليعبد اللي جيليه. جيليه. ليه ليه تعبد الحين يقول ما خلص الجنة والإنسان لا يعبد. قلت لك في الواقع حتى قلت لكم قبل أكثر من مرة. إن هاي غريب حين يخلق الله السماوات والأرض كلها لجل الإنسان يعني لجل يعني جل ينعم على الإنسان لجل يهتدي لجل احتدي الجل يدخلها الجنة هذه عادضة هاي نعم هو الذي خلق هذا الأجل هذا وتعلم قال الذين يتنبون كبائر الذين أحسنوا بالحسنة منهم الذين أحسنوا الذي باعدين بالحسنة قال الذين يتنبون كبائر الإثم كبائر الإثم يعني المعاصي التي من فعلها يدخل النار التي توجب لفاعلها الجهنم ان لم يتب هذا بسمها الكبائر اصلا المعاصي يعني المعاصي بيقولون نوعا معاصي كبائر توجب للإنسان جهنم دخول النار ومعاصي صغائر إن كان الإنسان إيش معاصي صغائر أقل من هذه هذه المعاصي الصغائر إن, إن كان الإنسان مستجير الكبائر قالوا ما أروعه وإن كان إيش وإن كان بيفعل الكبائر في يعاقب على حتى صغير فقال أنت تنيبو كبائر الإثم يعني الأشياء هذه قلنا لكم أنها دي يعني يعني الأشياء ال ال المعاصي التي يشدخل النار الذين الذين يتنبون ففاستربل إيش الذين أحسنوا قال الذين يتنبون كبائر الإثم الكبائر يعني الاثم الكبير يعني الكبائر المعاصي اللي يقولوا كبائر والفواحش كذلك هو الجنب الفاحش يقولوا ان الفواحش هي في الواقع هي نوع من الكبائر مبلغ ان معناها الفواحش يعني الأشياء اللي يستفح يعني استفحش يعني تنفر منها النفس بمعنى بينفر الناس يقع منها زي ذلك اللي يقول الواحد ظلم ما الناس ينفروا من هذا الشيء ويشمئزوا منه مثل اذينا فالواقع الناس ينفروا منه يعني من هذا الجريمة مثل أخذ من الإنسان بدون حد به معاصي يقولون يعني أذيب ينفروا منها الناس سموها فواحش ومعاصي قد ما ينفروا منها الناس بعض المعاصي مثل الحين جوي مثلا تاكل يعني معك إيش معك كبش ورجع ماس ورجع رخ أنتاكل يعني عاده طريق ما قدها دم ولا شيء ما بتنفر من النفس في الواقع إذا معك مثل الحين معك كابش صدمة السيارة ومات ورجع خلنا تذبحها بعد ما مات وتقطعها ما بيم النفس منها أو ذي ياك بخير يقول ما بلان صدمات وأنت قل لا ونذهب خلنا نتسابق هذا المود يعني النفس ما بتمفر بعض المعاصر لكن الحين الله بي بيحرمها في بعض المحرمات أذيب أذيب هي تتمفر يعني تفر منها النفس بيسموها جارنا فواح وبعضها ما يعني ولو ما نفرت منها النفس إذا هدد الله قال يعني هدد الله عليها وقال يعني نهانا عنها. ايه؟ دي دي الخلاصة الخلاصة إن هذا بحث كبير بالنسبة للكبار والصغار. الهادي عليه السلام يعني أ قول قال الصغير يعني في الواقع بأشياء تدف على الإنسان إما بدون قصد مثلا دخلت أنت وريت أنت يعني امراه مالك حقك النظر اليها هذا قال غير قصد هذا قال ما هي مشكله هذا إلا في الواقع انه يعني شيء من يعني النظر سهل, سهل. ما, هو ما هو لكن في الواقع قال شيء يعني سهل ما يعني فسروا يعني لأن ذحينه ما بشي هناك ما بشي هناك معاصي بس تقول أنها صغيرة يجوز لك سهل ما بشي عندنا ما بشي أي معاصي بس تقول أنها صغيرة يجوز لك تفعلها ما بالله به بعض الأشياء بعض الأخطاء يقع فيها الإنسان وربيه سهل فيها ما هي الأخطاء ما هي المعاصي هذه عندك الله إنهم باب المعاصي في سهل, سهل سهل تمام لو سمام. قالوا بعض هذا ذيها احتماله يعني خلص خلص تمام لو قلنا ما هو يعني ما ما هو عليها بس ما ما معصية بس قل ما قال الله, لك الله ما ما خالص لا تنظر وننظر ربي الله لا ما هم عاجبك من لكن حينك بغير كذا الله ماذي <تصفيق> ثم مع الهادي الذي لا تقصده يعني انت شيء بدون دون قصد حركة استادي منها هذا بدك تدخل نعم كيفه اجل هذا ما فيها في ما يعني قال فسرها الامام الهادي بانها الذي لا تقصده انت تفعل شيء ما تقصده والامام حسين الى والامام المرتضى كذلك قال تفعل حاجة ما ينتقصد لها مثل قال مثلا النظر غير يعني ما ينتقصد ورجع نظره يعني وترك فيه. ما بيقى. في الذي أمره آه لكن ما في ما لكن قلنا ما ذهل سهل ما الله أنا سهل الله بيقى. جاي منها صغير ومعصر دهانت بتجدنه بكباهر هو هو قال الإمام الهادي كل عم بيسير المعزية الكبيرة أي جيت عم ما دفره كبيرة إذا ما بلا مسألة أنه أحياناً بيجي من الإنسان أخطاء ما يقصدها فالله قاسعني مثل هذا هو لو خالص تنتى الأوامر الإلهية هذا المقصود لو خالص تنتى الأوامر الإلهية حصلت منك أخطاء ما قصدتها بعض من يبقى عب التفسير الآني وبايش بنظمه إليه تفسير الإمام الهكام بالقاسم يعني قال. الال العزم على فعل المعصيه ورجع ورجعت تترك ولا تفعل هذا العزم قال هذايا في الواقع فسر اللمم اديه برجع يقول فبال والفاحش الا اللمم اللمم هو الصغير ها اكيد انا معطيه اني كذا والله ما منع الله انه لا تيجي اني خالف ربك لا يعزم ولا يعزم على مخالفه ربك اقول لك سهلاء انا ما بعرف قال له يعني الله تعالى الله تعالى يعني ما قاد ما ينعسى تمام فويش ما عليك والله ما لا يعني ما عليك ما يعني انه طبيعي هذا الامر المفروض سالك يظن واحد سالك يظن واحد في المعافيه لا ما يخرب تمام ها هو ها اذا اوكي هو كيفك الا هو كيفك كويس ها؟ ناه يا خبير انك تسمع مالك ما تسمع. كل مالك هذه الأشياء دي مفعول ما عنها مالك. ألا <تصفيق> <تصفيق> ما أي شيء؟ ما مسافر ما أي شيء. ما يوجد لك المفروض أمرك الله يعني حرم عليك هذا أنك خلاص لا تجارب ولا تصدق نفسك. ما, ما تحاول تذا وتشتى تسوي وارجع ما قلت سبرد. هو هو يعني تشتى. فقال قال إذا فسرها أفرنز الحين هنجينا قال إذا بس هذا بسموها ال الصغاي هذه ما جفّ الإنسان نفعلها يعني الأخطاء هذه قد يجعل الإنسان فيها وما هو عارف ما هو داري الله في إذن الله يعني إيش رحيم وهو داري ما جهدنا فرح في إيش رحمنا قال ماذا لكن الكبار هذه بتعمد الفعل الذي بتعمدها الإنسان يعني فهذا ما هو مع الآش فهذا ما يدخل الإنسان جهنم فلذا قال فسر الأهل المحسنين أو الذين احسنوا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ما اللمم قال هذا التفسير جاءوا به أهل البيت اللمم يعني الشيء الذي لم تكفزه أو ما بلا فاكتران فيه ولا أعج ولا فاعتن فيه ما هو داعي ما هو مع عاج ما هو محاسب عليه ولا هم عليه وسهل با يدخلنا الجنة خلينا هنا عيشته يقول إلا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 المام إذا مام إلا شيء مام إلا المام كذا ولا ألم بالمكان يعني إذا قعدت فيه قليل وطرق يقولوا الم هذا بعضه وبعض مفسر ال ال بانه بأنه أن تنوي الفعل أن تقارب الفعل ولا تفعله تجد تجرب الفعل وبات يفعل ويرجع تبطل هذا يعني ذي ذكر في الحاكم الجشمي إذن هو على تفسير الإمام الهادي يعني أشياء أبي إيش؟ يعني ما هي فلي ذا بيقولوا الصغاير فاسترها لكن اما معسية بعضهم مثل يعني بعض الناس يفرح بعض الروايات وما هي خارج الواحد كذاك به روايه عن أبو سعيد الخضري إلا اللمان قالوا ذا غمزه غمزة والله نظره كذية حزر وحدة والله قبلها والله ذا ماذا ربي ده رواية عن أبي سعيد الخضري لا فاستروا اللمان بذيه لا ما لا تفكر لما بالمكان يقول معناك قليل بس في اللغة أدية تب ما هي حرامة الأدية هل هي تجزح وانت في سياواتها أوتشفة يعني ما قصت تنت ولا أي خلاص يعني بغير قصت ما هي أدية تمام لكن ما قصت لكن ما تمام إذن الأشياء هذه بتحصل إحنا قد يعني ما الدارة قد فعلت قد يعني أغضرت تنت هذا وقد هذا حميس منك وفي عقدي تنت وانت بتحاولت إيش لا تجرح احد ولا تؤذي ولا احد مثل هذا قال الله بعفي عنك بس مع ان الله بينها عن اذى المؤمن بس هذا احسن شيء لا الله نفس الحسد يعني يعني هذه فيك قد يجي خلقي يعني من يعني من طبيعة الإنسان ما هي منك بالشيء ما هو منك لا, على لا إنك تعزم على المعصية ما يتفعل ولا تفعل ولا تفعلها جبت شيء تفعل المعصية والجامعة تبطل قلت هذا تفشل حسين بالرجال من عيني لا لا, من من لا, لا, أعرف لا أعرف ما أفهم ما تقوله سهلة ها أرنك ما رجنت ما درت شمارك ما درت شمارك الحين يقولنا هذا معفو عنها تقول لا ما هي معفو عنها ألا ما هي الحين يقول الله لا تنظر إلى ال الأجنبية وان ترى حاتم انا كنت بدي لا, ما لا. قد ما, ما والله لا الله ما اللحن في اللحن في اللحن في عنده. لا قال ها ما ها ما لا هذا هذا أشياء أخطأ إذا إذا لم يقصدها فهي معفو عنها ولو هي مخالفة الأوامر البالغة بيقول لك هذا فقال الذين يتنبون كبائر الرجم والفواحش إلا اللامم يعني إلا الشيء الذي لم يقصدوه مع سحره باي يفعله مثلا النظرة هذه غير مقصودة قال هذه الأشياء سهله ولو فعلها المؤمن عاده يبقى يعتبر محسن عاده يبقى في الجنة لا في الواقع اللي عندك بيقوله لا ما مع الخطأ نفسه ما يحتاج يحتاج تأولها لا بعضهم بيقول إذابة يعني نسيان وفيه تهاون مثلاً بس ولا لما الخطأ نفسه ما شيء يعني قلت قال الله رفع يعني قال النبي رفع عن أمة الخطأ والنسيان أشتي هذا أفسد حنقول رفع يعني ماذا السهل تجاوز عنه معناه مخالفة أشتي المخالفة مخالفة أمر الباري يا أنه ما ما درس شو تشل ما هم خالف لا فيها فيها ما فيها الص ما فيها لا. م... لأنها ما سألتك لا لا لا أجنات ما وش ها أدي أدي أدي ما, ما, ما, ما ولا أي ما النظرة لا النظرة قالوا لا النظرة يعني أي شيء ما ذكر ما ذكر ربي حساب عليه ماذا قال نبلم إحنا بنقرس اللي يكتر بعد يدخل النار هذا توحد أليه حاجة لا لا سهل لو ما توحد أليه قال الإمام الهادي كذا و... تعوير قال كل شيء تتعمده فيه كبير والشيء ما تتعمده قال هذا الصغير حاب. وهذا أحسن حاجة لا أحسن حاجة يعني يعني مقنعة أنت شيء طيء ربي أي حاجة يعني تخالف فيها وقال لك تفضل هذا ما عفل بس لا فينا رغنم فينا الحسن في الداخل ما حصل صند صهل ولا تمام ها, ها. خلينا خلينا سهل هذا أنا خالد ما لأ لكن إحنا إذا أنت أنت بتفكر أنت بالع يعني بتحاول في هذا وتفكر سهل. وتشتي احيانا تفعل تمام أنت بتفكر وتشتي تفعل ورجع قالوا ما ها هيك يقولها قال بعد خلص قال الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يرتكبون كبائر الاثم والفواحش الا الامام ان ربك واسع المغفره يعني ما تهل اشياء الامام هذا قال فات ان ربك واسع المغفره في يرتكبون كبائر الاثم وكبائر يعني يرتكب الفاحش الا شيء هذا صغائر او الاشياء التي لا يكتبها فرب يغفر لها ما بيعاقب واحد ان ربك ايش واسع المغفره هو أعلم بكم هو داري بكم أنكم بتحتاجوا تسوى أشياء منتم إيش منتم من الحمد لله هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض من حين يعني يعني من البداية من قبل خلقكم حين خرج آدم هو داري إن برجعتي أنتم عزيز في المسجد الآن هو داري بسوى هو داري أنكم برجع أحيانا سقطوا في بعض الأشياء بدون عمد هو داري بكم في مثل هذا حين جهدكم إيش فلذا كان واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم يعني الله غفور كثيرا للمغفرة وكثيرا لأيش واسع المغفرة لأنه عالم بناء عالم من نحن نزوي أشياء ولو ما إحنا يعني نحن إحنا بن نحتاج أحيانا نخالف ولو ما أردنا ولو ما قفدنا <تصفيق> <تصفيق> نعم قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم حين خلق آدم داروا شباس سوا وقل له. وحين عادكم في بطون أمهاتكم كذلك يعلم واعلموا بكم اذا انتم اجلستم في بطون امهاتكم فلا تزهقوا انفسكم اذا الله يعلم بكل الانسان فلاكن يجي واحد يمدح يقول ما انا نجيد ولا اني ادري ايه الله رجال هذا كان في يعني إيش؟ يعني بيقول الله يعني في في الواقع كاننا في ناس كانوا مجرمين بيقولون هم يجيد وهم ما ادري كيف وهم افاضل قال الله الله علمن بكم فلا تمدحهم وسكم لا تذكّون وسكم يعني, يعني تنزهوها وتقول إن إحنا ما بنفعل المنكرات ولا إن نفعل بنفعل كل شيء وتمدحوا رب داري بكم يعني كأن سياق دي ناس كان بييج مجرمين وبيذكّون فسهم هذا واحدة فالله قال قال الله هو عارف بكم داري بكم لاكن أحد يذكي نفسه وما وصفه فأنا يقول هذا وأيضا عباه كذلك التذكي يعني حين جي واحد يمدح نفسه وما تقدر لا تستهنه يعني يتمدح انه اشكال من الناس ولا نفضل ما هو اللي جيد ولا بيعصي ولا ذا قالوا قدوا شيء قدوا عجب له صدق واحد جيد يعني اي يعني, يعني لو انت يعني بتحافظ على الصلوات وعلى الواجبات وتترك المحرمات تقول من انه جيد ومن انه كذا و و يعني, بت يعني بتمدح نفسك عند الناس وتشير ان الناس يضرب هذا للفضل الله وانك هذا غلط يدخل في العجب هذا ما هو مناسب قال, قال, قال صلى الله عليه وعلى آله. وهذا قال ايه سيئة تسوء خير من حسنه تعجبك يعني انك تفعل سيئة ويغفزك وتندم افضل من حين تفعل حسنة وتكيف وتروح تمده اذا المقصود الانقياد لله فقط ولا يجل يعني المطلوب أن يحصل على ثناء من الناس ولا يمدحه ولا شيء قال هو يعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا سمزكوا أنفسكم هو أعلم من السجاع <تصفيق> إذن نحن معنا نقطة هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه؟ يعني نقول أنه مثلا أنا ما قلت معصيه صيح لأن في الواقع ثبتت عن بعض الأئمة مثلا الإمام زيد عندما يقول والله ما فعلت المعصية ها وما عرفت الله من دون أن يعني أدر أدركت أو عرفت من أن عرفت نفسي ما قد فعلت المعصية. والله إيه والله يقول كذا بعضها مثل هذه الأشياء في الواقع يعني بعض يعني في الواقع هي يقولها ما بيغرضه يتمدح قصده قصده إن الناس يدرو يدرون هذه الأشياء المفروض إن الإنسان يجي كذا. فذا قصدك أنت تعرف الناس مثلاً قلتك أنت شباب وهم دورهم يفعلون المعاصي ويقولوا كذا ولا جهد واحد يكيف الله وعيش ويقولوا لا أنا ما عصي ولا شيء وأنا مكيف ومرتاح ما قلتك الله هدايه حنا ما قلتك تمدح ولا قلتك فقالوا مثلا سهل اذا إنك ذكي نفسك ما قلتك تذكي حنا في الواقع قلتك إنك تدعي الانسان إلى فعل الخير وإلى ترك المنكرات هذا ما في معنى عندما قل الله داك. إذا هو كذا على قص الإنسان إذا قصتك إصلاح الناس والله قصتك كذا بإنسان لو قلت أنت أنا ما أبغى أفعل كذا ولا أترك كذا فأنا حسبك وأنت قصتك بهذا الشيء تقول أنا ما بكذا والي الناس يرونك فاضل وإنك إذا تجيء تجور وإنك كذا هذا اللي هو أعرف والله قاله والله أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذى بسرب بس جيده ما عذاب قال أرأي أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذى عنده علم الغيب فهاي راجل ان به احد المسلمين كان ايش او قيل ان كان به ناس بيعطوا بيتصدقوا للمساكين ورجع وبعدها قال توقفوا توقف عن الاش توقف عن, عن العطاء فقال ايش مثل ايش مثل ما حصل في قال روحه روحه في الاكل راح الزمخشري قال في عثمان قيل ان عثمان كان بيتصدق ورجع وقف ورجع جاء واحد صلاح صاحب له او اخوه من اباعة أبا قال له اقبار نجح ما لك كمل ما لك انت تصدق قال لهم انا من اي ذنوب اشتي ايش الله اغفر لي قال خلاص ما عليك ادي اعطني هذه الناقة او فيها مثلا وورا اتصدق بشي وذنوبك عليا وانا متحمل واشهدوا يا ناس هذ ناس اشهدوا وذا صدق ف فصدقوا ما صار ما عاد اعطى ايش احد فالله ذم هذا التصرف ارايت الذي تولى يعني ايش ترك اي اي اعرف وبعدين بيقول تولى انه هروبه في ايش في في معركه احد يعني خرج ها قال ارايت الله ايش عثمان عثمان عثمان اعطى تولى واعطاه قليلا قال ما بلق اعطاق ورجع وقف عنده وجه ما أذيع الإنسان ما ما, ما شيء قليلا يعني وقف وقف قالوا الكدية هي ال الصخرة ولا بيقولوا حفر واحد قال بيقولوا كمان حفر واحد يعني فخرة ولا أكدا يعني وقف. يعني ورجع يوقف قليلا عنده علم الغيب فويرقدوا عنده عالم للغيب ودرى انهم بيشلو ذنوبهم ان ما عاد على شيء ولا عنده خلاص ما عاد عليه اسم ولا عاد عليه حاجه ولا والله خلينا لو ما فسرناها بالسياق يعني لو ما فسرناها بسبب هذه المروي هذه في ويرجع يمتنع ما عاد الواجب عندهن ربي قدو عالم الغيب يعني درى ان ربي ما له حتى أنه يكتفي بذيك عطاء عنده علم الغيب فويرى ام لم ينبئ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى الله تزروا زرة وزر أخرى هذا الرجل السياق ذي كفّه هذه رويناه ولا ما عرف ما ورد في إيش في صحب موسى وما ورد في صحف إبراهيم الذي وفى يعني وفى الذي قام ما الذي أتم ما أمر الله به ذي قال كلمات وكلمات فأتمهم إن الله كلمات قال فأتمهم يعني عمل بكل ما أشه أو الله عليه نعم قال أهم شيء الذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وافقه الله تدري وادرة وادرة يعني هذا من الشريعة الذي في حتى في كتب السابقين أن الإنسان لن يتحمل حمل غيره لن يتحمل ذنب غيره يعني ذا فدي قال بيتحمل يعني ذنوب إسماعيل قال يعني ما ينفع هذا شيء يعني حتى عقلي الله تدري وادرة وادرة أخرى وأل ليس للإنسان إلا ما سعى يعني ما معك إلا ما عمل سنت ليس الإنسان إلا ما سعى إلا ما عمل وإذا بدهم تتذكروا تذك... هذه النقطة مهمة جداً في الواقع يعني ما معاك الله في عملهنس حتى بيقولوا إن الإنسان إذا خاف من الموت ضروري يوصي يعني يعني يوصي بحج ولا بالديون يجل تقبل عنه مثلاً بالحج أما إذا ما أوصى ربما ما يقبل على هذا, ال... على هذا السلام ما معك الله ما عملتنس ما أسابر يعني إذا الحين ماس واحد ما حج ولا يسبره ورجع راحه يحج من ماله وما يحج ما حج ولا بيفكر في الحج ما هو نافل ولا قال محج لأنه قال الله ما ليس الإنسان إلا ما سعى ما من الذي يعمله الذي يعمله بيجي له وما هو جاء لي ولا يعني ولا هو متحمل إيش يعني قال ما متحمل ذنب غيره، ولا هو جاء لي إلا ما عمله ما هو سابر جيل عمل حق الناس أي قديم عمل حين الأم لا يوصي وسوى كذا قدوه ذي الحين يعمل فلذا إيش يعني وجب وجبة الوصية بعضهم بيقول الابن ممكن والماما المنصور بالله لأنه قال الولد من زعى أبيه الولد من زعى أبيه قال وقال سهل في الولد إذا إيش عمل عمل يعني عن عن أبيه لكن الأفضل ما الأفضل نحنا ننتبه ولكن يعني يكون يقوم الإنسان إذا قصر واحد فيه لا ي لا يبطل يعني ما هو نافع له بيع سوى أذي بعده قال والله الإنسان لا ما سعاه وأن سعيه سوف يرى ورجع قال وأن ويدري يعني أن الإنسان بيرجع يرى عمله هذا برجع يظهر عمل كل انسان فالمؤمن بقى يفرح. يعني برجع يفرح حين يجع يعرض عمله جاء وخير وأن سعيه سوف يرى ثم يجداه الجزاء الأوفاء ورجع يجي جزاء اوفى جزاء كامل ما ينقص على الشيء وأن إلى ربك المنتهى وان يعني لم يعلم بأن إلى ربك المنتهى النهاية إلى الله والمرجع إلى الله وأنه هو أبحك وأبك وأنه هو ما توحيه يعني وأن الله هو الذي يعني خلق القدرة على الضحك وخلق فيه فيه في هذه الطبيعة الضحك من أشياء ثارة وال والأش والبكاء من أشياء مخزنة والله لجعل فيه هذا وأنه هو أمات يعني ما نقولنا الله ذبي ذبحته وذبي بكينا ما نفسيت الذبحك ما الله ذبي ذبحكنا ورد ذبي بكينا واه واضح. واضح إن حيني فعل واحد حاجة ضحكنا وذي ضحكنا وذي يضرنا وذي يبكينا لكن الله ضحك وابكى يعني جعلك هكذا في يعني جعلك بهذه الآيات يعرف في نعم إمكانية هذا الشيء و... يعني وهذا الحاجة فيك قرية الضحك وقرية البكاء خلاه ذي عليها نعم وأنه أمات وأحيا هو أمات وأحيا هو ذي أمات هنا بفسر أمات يعني قبل خلق الإنسان أماته يعني ما كان ما كان ميت ما وجي ورجع أحياء لأنه برجاء يقول بعد ثم يعني وأن عليه النشئة الأخرة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وكذلك لم يعلم أن الله هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سمنى يعني أن الله ذي بيسوي كل شيء ودى أوجد كل شيء في هو القادر على البعث وعلى الحساب والعقاب خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة بيخلق البشر كلهم ذكور إناف من إيش؟ من نطفة إذا سمنى اذا يعني تمنى يعني اذا قذفت من الرجل في المراه بيحصل من هذه النطفه ايش الذكر والانثى وهذا ايضا ملاحظه بعض الناس بيقدر يعني بيعتقد ان السبب في كون المراه الجنين ان السبب في كونه انثى ولا هو الايش المراه والله بيقول ان الايش ان الذكر والانثى اهم من النطفه التي تمنى من هذه هي من ال منين من من هو من الرجل، فالذكر والأنثى هي من أمنه، وبسببه، ما هو سبب المرأة؟ واضح، بسرعة. أنكم ما يقول، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى منين خلقا من نطفة؟ الله خلق من الن من نطفتين يعني خلق من المني هذا. هذه هو من أيش؟ بالله يسبح، لكن الظاهر الظاهر من الرجل، وإذا سبر منها مجمع في ذم من الجماع. محلوه نعم. محلوه. إذن من نطفة اذا من نظمة اذاه تمنا وان عليه النشئة الاخرى قال الله عليه النشئة النشئة الناجبة ينشئ الناس يعني قلنا اماته احياء يعني كان موتى ورجع احياءهم ورجع عليه النشئة الاخرى ورجع انشئهم مرة ثانية الحساب العقاب وانه هو اغنى واغنى اغنى الناس يعني اعطاهم ما يحتاجون الاه ما يحتاجون اغنىهم يعني اعطاهم كذلك لكن كلمة اغنى كأن فيها الحاجة ذي تملك الانسان بحاجه يعني أرض بيت حاجة ثابتة عقارات مثلا وأغناء يعني الحاجة هذه بتجي وتروح أكل وفواكه وكذا الله بيعطيك الأشياء هذه بتجي وتروح الرزق هذا والأشياء هذه ثابتة أي ما بيقولوا يشتري تقنى واحد احنا بقولوا يشتري تقنى هذا يعني يشتري بعدمه كما لاحظنا السيارة قالوا يشتري تقنى يعني يشتري بعدمه إذا أغنى أغنى, النا أغنى الناس يعني جعلهم ما يشك فيهم من الارزاق والأقوات هذه الأشياء وأغناهم يعني جعلهم ما يمتلكونه من أشياء ثابته لهم وهو الذي أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعراء ما يعرف وأنه رب الشعراء شعره نجم كبير جدا وبعيد جدا وبعضهم كان كبيرا تعمل هذا النجم قال فالله هو الذي خلق هذا النجم وبعضهم حتى يجعل الأشياء إنها بسبب النجم قال لا لا الله هذه خلقها والله هو ما يصبر هو هذه لدقكم ما هي النجوم؟ والله هو ذي خلق النجم هذا شعره نجم قالوا نها بعيد جدا وأنه ايش؟ وأنه اهلك عاد اللؤلاء وما هم عارفين ان الله ذي هلك عاد الأولى عاد الأولى قالوا به كيف يعني الأولى؟ قالوا به عاد يعني قالوا به عاد أولى وعاد ثانية عاد الأولى ذي أبثر عليهم الله الرياح ثمانية أيام وعادة ثانية قال هم دمهد. قال الإمام زيد هم عادة ثانية يعني عاد يعني يعني الحين تقول جيلا وبينهم يعني الحين قال بس هذا الإمام زيد قال عادة, عادة, ثانية عادة, قال عادة ثانية هم دمهد. لا يقول هي بس وأنه ألك عادة عادة وثمودا او ثمود فما أبقى وأهلك ثمود فما أبقى منهم احد هذا لا ثمود قوم صالح هذه قتل الناقه اهلكم واستعفوا فما أبقى منهم احد وقوم نوح ما ادرو يعني في كل هذا فيه تحذير تحذير وتهديد لايش للكفار قريش ولا اهل مكه ذي ما غير رفضوا الايمان بالنبي ما مدارين أن ان الله أهلك هؤلاء الاولين عاد واهلك ايش ثمود واهلك قوم نوح قوم نوح من قبل ذولا كلهم وقالوا وضمنهم من قبل انهم كانوا عد كانوا اظلم واظغر قالوا كان حد فيهم ظلم زياده ما قمنا في قال كان جلساتهم 1000 يعني ايه يعني 1000 سنه الا 50 عام 950 سنه, سنة ولا رضي ورجع حتى قالوا بعضهم مبلغ امبير قهوي يبقى واحد ومده كذا انا ما يتغير ما اصل يعني حتى انه قال ربي اتذر على الارض من الكافرين زياره يعني قال من الل... طلب من الله انه ايه ينهيهم لأنه قد عانى منهم عانى شديدة وصبر صبر كبير فلذا قالهم أظلم وأطغى يعني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن كان فيهم قوة فدراء فجراء كان مظلم منكم واطغى منكم وضوى منكم فلذا ما منعنا قوتهم ولا إيش ما, ما منعت قوتهم من إهلاكهم فانتوا منتوا اللاضعاف فانتبهوا أنتوا على خبر كبير قالوا الله تما ما مكنهم مِنْ قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى والمعتفكه تهوى والمعتفكه ايضا يقول اهل المدائن بريء شيء فغشىها ما غشى يعني جالها من العذاب ما جالها يعني شيء يعني شديد فباي الاء ربك تتمارى قال هنا الخطاب في النعم نعم اي الاسئله العقوبات تتردد فيها وتشكك فيها فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى هذا محمد النبي محمد هو نذير من النذر الاولى هو مثل هلال الانبياء الصادقين لكن نذير منذر يعني محذر لكم مثل محذرنا السابقين محذرين السابقين حذروا اقواما وما نفع في اقوامهم فايش اهلكهم الله وهذا واحد منهم يعني اذا ما رضيتوا باجي لكم مثل ما جاء هذا نذير من النذر الاولى أذفة الآذفة قريبة يعني والآذفة المرادفة القيامة كما في الصرح الإمام الهادي عليه السلام يعني يوم بيوم قال وفي الواقع كل ما مر يوم هو يقرب يوم القيامه ولو ما عاش ما ما ضرور إنه يعني يقرب إنه يقضوا غد ولا بعده يقرب لو ما بالله يوم يمضي وما حد داري ما هو يقول قرب يعني يقضوا بعد يومين ولا ثلاثة عام هذا الشيء لا يعلمه إلا الله ما حد داري وحن بيتكم الساعة مبل مع نذره يعني قيام ليس لها من دون الله كاشفه ما يمكن احد يشفع هذا الساعة يعني يوم يمكن احد يردها ما يمكن ممكن يردها اذا ما يمكن احد يردها يعني خلاص يعني ما يعني شيء يشفع عن الناس ها يقول و يعني كشف من الحين يقول أزال يجوب باء يحصل عليك هو أزاله ولا لا نفس ولا نفس ليس له مدين الله كشفه يعني أي نفس كشفه يعني ما يمكن أي شيء يكشف يعني يدفع عنك العذاب يوم القيامة هو ما يمكن أحد يدفع عنه يوم القيامة يرده يرد يعني ما به أحد بيرد يوم القيامة إذا قد أبه ربي خلاص ما بلا ربي يهدي يرد لا أيش يوم القيامة لا بالاق القيامة. أفهم هذا الحديث يتعجبون قال بتضحكوا بتح يعني بتتعجبوا من كلام النبي حين يقول انكم برجعوا تبعثوا لكم برجعوا قال بيدحقو عليه يقولوا كيف قد احنا ت تراب ورماد وذا عبان جي ويستهزؤوا قال أف أفهم هذا الحديث يتعجبون وتضحكون ولا تبكون يعني وتضحكون وتسخروا ولا تبكون معنا المفروض ان هذا يعني التحذير من الله يعني من يوم القيامة وإخبارهم بأنهم يبعثوا هذا الشي يدعو إلى الخوف والبكاء وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون سامدون قال يعني بتلعبوا قافلين السمود قال إمام زيد فسروا أنه أسأل إيش اللعب ولا يعني وأنتم قافلين تضحكون ولا تبكون وأنتم في قافلين ولا بتبالوا فسجدوا لله وعبدوا يعني, يعني إيش فسجدوا المفروض أنكم إيش تسجدوا لله وتخضعوا لله وهذا ان يضع الإنسان الانسان جبهه على الارض ويعبد الله فقط ويتوجه بالعباده ويطيع في كل أمور الى هنا نعم